اليوم <تصفيق> تابع كل الحديث عن أداب التخلي أداب قضاء الحاج والحديث عن المقام زي ما بتخلّي هذا المقام أداب تخلّي وقضاء الحاج حد عندك بعض الأداب أمر أول أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم طبعا في الكلمي من الغرب في الخلاء أو في الفضاء فلنسد الكلب يفعل ذلك يبتعد حتى كان بصنوب عهو حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم أما الآن في المقولة سنسد الكلب عليه وسلم يبتعد عندي حتى أتى لا يرى عنه وغيرا من شعب الغضاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد أبعد أن إذاب بعيد في رؤى كان حتى لا يرى الأمر الثاني هل لا يتخلى في والظلال والموارد طرق والظلال في الشارع في مكان الناس بيتجمع تحت أو تحت ظل شجرة تحت ظل حائط مكان بيتجمع فيه على أبو ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الأعاني الأعاني طبعاً لموضوع عن ال... بسحب صاحبهما إلا أن قالوا من الأعاني يا رسول الله قال أن يتخلى يعني يتظبط في طريق الناس أو في ظل لهم وكل اللي عاجه ونعمة الله على من فعل هذا. بلاده هو ولا دروس في ظل الناس ولا في مكان الناس ليجتمعوا فيه ولا في طريق الناس. يدخل يغضب في, في هذا الأمر لاعني هذا القائد القصورات استمالة مثلاً. عارف طيب ما هذه برضو إيه؟ هذه سبب لمين يعدي للإنسان يلقى بالشارع تحت السيارة أمام الناس في مكان الناس في الصديقتي. اللهم نعمة سين التقي لا تورط. الأمر الثالث ألا يقول في الماء الراكد أو المستحم مستحم بال مثلاً أو عابر المياه لا يقول في الماء الذي بيستحب فيه أو زك الماء الراكد الراكد طبعاً بعض البلاد نفضي لا تورق تعرف يعني عندنا مياه في بعض بلد مثل اليمن مثلاً لو أخذ هذا كله يعني المياه هناك عايش على مياه الأمطار ينزل مطر مثلا في يوم أيام من أيام السنة يجتمع في مكان هذا المكان بوضاء ويغتسل ولا يجب أن يسعل أن يتبول في الماء، في الماء راتع. الانجابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى المبالغ في الماء راتج حديث صحيح مسلم، والعلماء قالوا بأنه يُرِس الشف، والمستحامي يرِس هذا الأمر ذي، يرِس عند النساء الشكهة وطاهر مشطاهر، هذا الوسواس الذي يكون عند عند الناس. الأمر الرابع، جواز البول في الناع أو الطس. ل لمرض أو برد ونحو ذلك عن ميمه بطرقه ذبوا عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وآله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عيدان يقوم فيه ويضعه تحت السرير هذا قلنا ذكبي لبرد أو ليل أو لمرض مثل إذا كان طبعا الحمامات. الحمامات كان زمان في خارج ليل الإنسان بيذهب يذهب بعيد من هذا في في مشاق وطبعا يذهب مريض ولا في برد شديد أمر الخالص ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تكشف عورته ولا الثوب ما يدخل الخلاص طبعاً ولا وقت ما قبل أن يأتي من الأرض عندما ينزل وهم بمزيف في رفع ثيابه لحديث عمر رضي الله عم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أرفع الضرب حتى أتقرب نهيه يده من الأرض بعد ذلك يخرج السادس أن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبائي متى يقول هذا الدعاء؟ طبعاً نحن نقول لك وقت الدعاء بعد ما يدخل لا عند إرادة الدخول يعني أنت أعد مثلاً على كامت وأنت على كرسي وأرادت أن تدخل طريب بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخط والخبائي بإذهاب ليس عند الدخول نفسه دخول غيب دخول الخلاء بسم الله اللهم الرحيم من الخب بتسكين ويلو س الخبث والخلائث اللي الخبث الخباز قلهم فكران غيب فكران الجل وانافهم وقيل وقيله كل شيء خبيث قيله كل شيء خبيث والسبب في الاستعانة من الجن عند الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأته ما بين عورة بني آدم وأعلى الجل أن يقول بسم الله. يعني إنسان حتى لو بيطلع مش بغيت ملبسه بسم الله حتى لارج جنة زار جنة عورته. ما بين عورة من آدم وأعلى الجل أن يقول أن يقول بسم الله. الأمر السابع عدم استقبال القلب. عن أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الأحد أدى أحدكم الغائب فلا يستقبل القبلة ولا يود ظهره شرّه أو غرّه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر قبلة الشر حتى وإن كان قبلة في جهة القبلة قالوا الحرف قليلا أو يصعب استقبل مستقبلا أو مستدبر للقبلة والغائب عن مستقبلا لها فنحذق عليه النجم لل للأول أيضا التحفظ من البوت كي لا يصيب البدل والثياب ومسألة يخوى البوت واستقبال القبلة والاستقبال هذه المسألة يعني فيها أرى كثيرة ولكن الصحيح فيها أنه لا يوجد إستقبال لما أن في أحاديث كل الأحاديث التي كانها عن الاستقبال إنما هي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي أحاديث وأمري نضع فيها النبي صحيح لكن حديثاً إن هو أنها قرر هذا في الخلاء وإذا كان الإنسان في داخل بنيان إنما هذا هو فعل النومة ولو يمكن أن تعارض الفعل الصحابي بقول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن طبعا الأمر يعني إيه أقول بالمؤمن برضه عشان ترى أنها مسحنة خلافية بين الإيه؟ بين الرئيس فالأفضل الإنسان يحاول أن تتدب لمسكن جديد زي ما كما أنت جيرانك جرانك في بلكون أمين وبلكون أشباب التراءى للدا في حتى إذا كنت للدا يستقبل قبل ولا يستدريه حتى وإن كان في بيت خوجة من الخلاف يبقى الإنسان حارف قليل حارف قليل حتى لا براس للدا يستقبل قبل ولا ولا يستدريه أيضاً من الآداب أيضاً تحافظ من البعد تحفز من البول كي لا يصيب البال مثياء والغليط مطر غسلي إذا أصاب البال مثياء وهذا طبعا هذا الأمانة الصحيحة مجزية مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط محيطان المدينة أو مكة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهم فقالوا على وما على في كبير فقال بل إنه لا كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله سبرى مبولة هو مريض. مين المريض؟ هو مريض سبرى مبولة. ده هذه الدورات بيحر محزورة ده حاجتين. لأن موصل توع ل ل, ل... لصلات أصحاب الأعذار وكل واحد معه حوزة خلاص. لكن هم نقول إن إن, إن... إن... السليم الذي لا يتوقع ولا يستدبر وقالوا لا يستنزي يعني لا يستقبل وجهه ده وذا جهوا الإنسان لو بيستجى مثلاً ب ب بجيبه ب... ب... بيرى أن البول ينقضل مع دفافه كل ما يضع يرى أن ينقض في الماء كذلك ترعي هذا حتى أن يستبرعوا بالماء وأيضاً الرواية الأخرى كان لا يتنزه المبول لا يستتره المبول لا يستتر لا لا يتوقع المبول التي نبتلنا بها في هذه الأزمنة ربما يتبول فأتي رشاش البول يتفايع على سمرة الأخرى فلا يتقي منه ولا يتحرز ولا تحاور زمن هذا ينبغي أن يسأل أن أن يتحاور لكن مريض هذا مريض له رخصة حتى يتم علاجه لو مريض سلس البول وسلس البول ده هو مرض يعني لا يتحكم في, في بوله قالوا يتوضأ لكل صلاة حتى لو نزف بعد ما توضأ خصص ولا شيء عار بس يتوضأ لكل بس يتوضأ نقول نسكت بعد ذلك يا أقوى قال أنا معه وكان لا يسبح ببوله ولا غضب وكان يمشي بالنامين التاسع أتسب... نعم إحنا نحاول قدر الإصبع ننتقيها. أنا ولا لأ أنت حازم أنا اللي لا يعصب أصلاً مش نعم صح العصر الأم يا ما لا يا لا سبع مصلي اسمع بس مية لا صح هم مصلي لا صح هم والله ما بيشتريني أنا لا يعني مشكلة يعني مفيد كده يوزع الرصيد ده ده صاحب عوزك صاحب عوزك بس الامر التاسع عدم الاستنجاء باليمين عدم الاستنجاء من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس الذكر بيمينه مس الذكر بيمين هذا عند قواه حاجه يعني وقت البول لكن مس الذكر بيمين في في في غير ذلك اذا شاء فالنهي يبدأ هو في وقت قضاء الحاج هو يتبوّق لا يمس الذكر به لا يمس ذكره بيمينه وقت البوّر لكن في راقة الاستنجاع وإذا كان هذا قلبه يجوز لكن الماء عند الماء عند الماء عند البوّر بعد ذلك أخضأ الاستنجاع بالمعنى أنا سمّي مالك بالأدابي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيه أنا وغلامه مع إذاوه إذاوه دئنا من جد من ماء يستنجي به أي نبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أداة الأرض اللي يستنجي بالماء. الحادي عشر إذا استمر بالحجارة فلا يجعلها أقل من ثلاثة. تكلمنا في ذلك بالأمس يستنجي بالحجارة، بخشب أي شيء لا تقنعه عن ثلاثة. أراد أن يزيد عن ذلك يزيد بس تكونه تكون هو خمسة سبعة تسعة. لا طيب بعد ذلك الثاني عشر عدم الاستجابة للروض أو العوص. لماذا الروص وعاص محدكا من فقرس الأنس؟ لأن العاص عامل، عامل جن. الأنس قال من الجن، والروض عرف دواب بهم، عرف دواب بهم. لأن ال أوراد الله قال اتبع في النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الحاجتي فكان لا يدافي فذنوا منه فقال أبغني أحجار استنفذه بها أو نحوه ولا تأتيني بالعطف ولا صراوات خلاص. فأتيت أحجار المغرف ثياب فوضعتها إلى جنبي وعرضت عينه فلم قضى أتبعه ود به الثالث عشر عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. للآداب عدم رد السلام عند قضاء الحاجة واحد قعد في الحمامات ودخل واحد سلم على لسان البطل فضاعه أرد السلام ذاك كم حسنة؟ ثلاثين. ب... مش ثلاثين، في في عشرة، في تلتمية. مش الرسول مع قال السلام عليكم قال عشرة، راح قط مارق الحشري، السلام عليكم قال, قال تلاتة، هذا في عشرة، في تلتمية. قالك أنا صور الحفوت في الحمام فضاعي السلام هو دخل عليكم السلام وحضروا وركات، خلاص؟ والهذا طبعًا ليس من ال ال الآداب ال... عن عمر الله عونا أن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فلم يرد عليه في رواية بعد ما فرغوا قولي سلم, سلم عليكم مسلمكم وقالوا بإنه لم أشأ أن أرد عليكم على غير على غير أو كان يعني لم تكن من أجل الأمر الرابع عشر أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك وهذا الصحيح لكن الحمد لله الذي عن الأزواء الثاني هذا كل لم ليس صحيحا الصحيح صحيح يقول أن يقول غفرانك وطبعا لماذا أستغفر قبل غفرانك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكر الله على جميع أحيان إلا في وقت مضى الحاجة فكأنه بيستغفر الله أنه غفل عن ذكر الله فإن يسكر الله في هذا التوقيت وقال العلماء إن ما في المعنى إنما هو يسكر البدن فلما دخل الإنسان الخلاء وتخلص منه بقي يا إخوتي في الله الذي يسقل الروح وهو الذنوب والمعاصر فقال رفرانك يعني كما خففت عني ما ما في معيدي وأثقل جسدي أخفف عني ما يسخر يسخر روح من الدمو والمعاص والاعتم لذلك قال لذلك قال رفران الأمر الخامس عشر ذلك ليادي بالأرض بعد الاستنجاء أنا بقول هذا ضاب عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه حديثه سمي استنجى من تور ثم ذلك يده بالقرب ذلك الغرض عشان هذا قال العلماء استعمال ونحوه يجزئ <تصفيق> الصابون ونحوه يتجزئه عن زال والنبي صلى الله عليه وسلم مضيئ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعلم لا الأرض لماذا هذا بمثابة غسل عليه بالصابون عن ذلك لكن ما لم يجذو عنه طراب هذا النبي أخوة سطرا كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا في كل أحيان حب الطيب حب السواد عندما يستجمعه الضر ماذا عندما يبتسق رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون قسده صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يا أخوة هل يجوز التبور قائما هل يجوز السؤال له أول قائماً؟ لقد ورد عن حيش رضي الله عنها قوله من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول قائماً فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعداً صحيح سنن النساء وما بدل عنا حيش رضي الله عنها نفل وقد حدثت بما, بما علمت مش يفيدش الرسول صلى الله عليه وسلم بالقايمه ده لكن ورد الاثبات من حديث عزيفه رضي الله عنه وحدث بما علم قال طبعا سيدنا القدي في المقدم وعلى قول عائشه رضي الله عنها قولها ادى النبي صلى الله عليه وسلم لصباغه الصباغه بالنسبه للكنائس والمجاري ينفع فيه القمامه قوم فبال قائما بالحديث البخاري ومسلم واحنا ده نقول المثبت مقدم يقدم على النافع وأن هنا أزيف عنده مزيد عيد أن ينسى العيشة من مرأة النبي خارج البيت لما تحكم على مرأته فيه مرأته أمامه هل يوزي الإنسان أن يقول قائما؟ نعم يوزي الإنسان أن يقول قائما قال الحافظ الفتحة غثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالواق ياما وهو ذال على الجواز من غير قراحته إلى أمنا الرشاش وشيش البولي والله بعضنا قول الحافظ بن بعد ذلك يا اخوه بعد انتهاءك من ادب قضاء الحاجة الموضوع الثاني في نفس اليوم هو الموضوع نفسه بالضم الفعل لما تقول وضوء بالضم يبقى الفعل لما نقول وضوء بالفتح اللي الماء المستخدم فيه. يبقى فرق بين اثنين لما نقول وضوء يبقى المراد بايه فعل مراد به فعل وضوء لما نقول وضوء هديه النبي بوضوئه موضوعه ما يلي بتوضي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ وهو مشتقل من الوضاءة وضوء ده مشتقل من الوضاءة رسميا بذلك لأن المصلي يتنظف به في في يصير وضيعا شوف كذا وجه واحد بيتوضى بيصلي وعمي صبيش ترى سبحان الله هي الفرق هيه الفرق واضح فرق واضح يعني بين ترى وما يأذى لو معاك ابنك لا يوصل او شخص دي بدأ يصنب يا سبحانه ريالي يبدأ عليكم مقتل وبدأ ايه يسمي وضوءها من الهيه من الوضاعات فضل الوضوء ده بعد احاديث كثيرة لكن احنا اكتفينا بايه واحنا ممكن الورقنا يختصر في ورقتين فقط لكن كما عايزين عادينا تعوج بكل حاجة بقى بدليل وحتى لو كان دليل لو ذكرنا ديه واحدة كل مسألة ما سبعنا ذكرنا هذكر في عدفا من دليل لكن من اكتفي بذكر بذكر دليل واحد شو بتعرف الأم بدليله نحن بنفع كلام يعني في دليل كذا صحيح؟ فض الوضوء عن عين معين مج مجمي قال رقيته وكده طبعا يعني صعد مع هذه وراة رضي الله عنه على ظهر المسجد لتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعش الحادثة اللي تفضل الوضوء غذن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً اللي هو اللمعة التي تكون في وجه الفرس لأن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجّلين تحجيل بياض يكون في قوائم الفرس في يدين في ثلاث قوائم من آثار المضوء وفي روافة نستضع عنكم أن يزيد غرته وتحجيله فليفعل فكان طبعا أقول لك أن يغسل يديه إلى, إلى إبطائه ورجليه إلى أبطائه تردون عليهم القيامتي ولما سؤال المسلم كيف تعرف أمتك قال أنكم تردون عليهم القيامة غر محجلي وأخبر أن لو رجل له خير بهم دهم ودخلت عليها خير خيره؟ له خي... له هذا يعرف خير الغرور محجلة بنا خيلي كومي دهم سوداء تماما يعرف إذا كيف يعرف كان لديو صلى الله عليه وسلم فبالتالي يصليش لهذا ما يعرفوه ظالم أنه لا يترضى لأنه لا يصلي بعد ذلك يأخذ عن أبي بارك الأشعالية لله معامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان نصف غرو شطر الإيمان الوضوية شرط من شروط الصلاة قالت علي أيها الذين أماموا إذا قمتم برصلاة فرسلوا وجوهكم أي ديكم نمرافق ومساوب ينؤسكم وأرجو لكم إلى التعبير عنه الولادة الدبار عنه قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضط الحديث متفق عليه. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضط قال رجل من حضر موت يا أبي هريرةك وقال لا تقبل صلاة من أحدث قال من حدث؟ ورد <تركيو> بيسيد أبو العميد حدث قائل أبو ربيعة فسأ وقضورة من الحدث قال فسأ وقضورة فرائد عن موضوع تعريفه أنه من الرضاء وذكرنا فضله ونبدأ الحديث عما عن فرائضه أول أمره فرائضه النية نية فرد من فرائد فرد من فرائض كله عبادات قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما, لك ما نوى والنيه القصب والعزم قصب وعزم متوقع محلها موجد. القلب ترفض بها بيديه الباطن بسم الله نبدا خلاص عشان نصلي العصر ماشي الحال مش مستواش ولا ده تخيل والله ده كله بدعه ليه لما تجي على راجع ايه ده كان دي تعجيره انا خاصه شيء في تتوقع هذا بس القصد بس ليه القصد فيه الشكل ولذلك الامر أبصد ما تدخل لشكل نفسك لانه نجابك ايه نزلك البيض انت بعده لسه ها فاشتازن تقول لوقت تقل في الصلاة له يبقى اول حاجة الانية العمر الثاني التسميع وباسم الله بقون النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا ربوء لا ولا ربوء لمن نمير كل اسم الله تعالى لا صلاة لمن لا وضوء دم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعلم ولم أخوة قالوا لا صلاة لمن لا وضوء لا لا صلاة صحيحة إلا وضوء صحيح إلا إلا بتسميع وهو دم كل من الحديث طيب يقول اللي بي نسي أنا صحيح وطوع عما سي لو نسيه خلاص طيب الأمور الأديمة كنا كنت أدبر وعفو الله طب ما مائفة من الأمر بالحول طبعا في, في الحمام سمي في نفسي سمي فيه، في سمي, في سمي, في في في سمي في نفسه. أستلزب بحاولت في ساله، وشفت نعم، نفسه؟ كده لا. بعد كده النية والتسمية المضمضة والاستنشاب والاستنثاء مرة واحدة. المضمضة والاستنشاب والاستنثاء مرة واحدة. على قيد الم صدرته عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا توضأت فمضم أمره نعم توضأت فمضم هذا, هذا فعل الأمر والأمر مفيد إليه الوجود إلا بقليل تصريفه وقالوا الآن الله عليه وسلم قال فاقسلوا وجوهكم طب الفم هذا منين من, من الواجه الآن من من في منين من الواجه فقالوا المضمضة والاستنشاق واجبه كيفية المضمضة؟ القروي يدخل الماء في الفم ما انت تبص المضطره استنشاء لجذب الماء في الفرن بالنسبه لكم بلاد لبنان بالنسبه لكم بلاد الايه بلاد الماء في الفرن والاستنثار اول من الايه من الفرن لكن بننسب الى كده المضط عمل ايه كده طمى فهمت استنى دخل الماء في الفرن وانجب ثم بعد ذلك شو بعد ذلك بترقهم بعد ذلك الامر الرابع غسل الوجه مربطة مربطة الواحدة طبعاً الوجه ايه خلوح؟ في الغسل تغسل الوجه من ايه؟ مربط الشعور الشعر المعتاد لازم بتوين معتاد ايه؟ وصليت منبت الشعر ومع أصبع يلقى لهم مرحباً خلاص؟ طبعوا في الشعر خالص هل تلمين فيه؟ مرحباً مش عالف يجيب من المناموة في الشعر خالص طيب ايه منبت الشعر المعتاد وإنسان عنده ر شعر هنا مثلاً بالي يبدأ من هنا وإلى ما بدي الشعر المعتاد الطبيعي اللي عندي نسم إلى مين؟ إلى أسفل الأسفل الداخل إلى؟ أسفل الداخل من شحمة الأوزن إلى شحمة الأوزن يبهدو واجه طولة وعمر البعض الناس يغصت بيل سيد يوسف هنا لي في في في في جاوني بديه نعم مش نحى مش نحى نحى مش الوجه حلو وجه تبع تبع في التخيل الوجه من هنا لين أسفل أسفل من شاحمة الأوزل إلى شاحمة الأوزل في المكان اللي نحنا وقفناه هو وجه من بة الشارع إلى من شاحمة وجلّت بئس توعي كل هذا الجزء. بعد ذلك تجديل اللحية. حديث أنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فوض أخذ كفة ماء فأدخله تحت حنكه فخلّل به رجعته وقال شهيل تختيل عفر هكذا أمرني ربي أمره أمر يقصده وهم كذا أمرني ربي. قال اللحية إذا كانت خفيفة إذا كانت إذا كان خائفاً تقسل إذا كانت التالت تعملين وخندوا خلال وكثرة يفق من الاثنين واحدة ترى البشرة من تحتها والأخرى ترى البشرة منها بعد ما توضق يأخذ قفاً من ماء يضعه تحت ايف تحت عندي يقدم به, يقدم به السادس قصل يديه إلى المرفقين إحنا هو المرفقين بين بسموه كور إحنا معانا الأول جزء في الإيد ده هنا اسمه لروس غاي آخر الطرف في الإيد اسمه اللي من من اسمه اللي بيجيب اسمه ماي روس المفصل الذي بعده الذي بين العضد والساعد يدخل العضد للساعد مفصل الذي بين العضد والساعد هو ل المرفق اللي إحنا بنسميه فوق بنسميه فوق هذا خطأ تسميت فوق العظم الذي يلي بهام اليد اليد والبوع العظم الذي يلي ابهام الريش يبقى شيء عرفت بوعه بوعه ولا كنت لا عارف بوء من بوء من بولينس خلاص يبقى عشان تعرف يبقى فين المرفق وايديكم من المرافق. المرفق المرفق اللي نقول هو المفصل الذي بين العظم والسفط خلاص ده من من بين ده المينك فين اللي هو المفصل الذي بين الكتف والزعوة. والعطب والعطب. حسناً؟ دسمه مينكا. أخذ مينكا بين العطب. مين اللي بنا ليه؟ اللي بين الكتف وبنا ليه؟ وبنا العطب. خلاص يا أخوة؟ طيب يبقى, يبقى يبقى المفصل الذي من العطب والسعر هو المفصل. المفصل لابد يغسل. <تصفيق> لو كان ينسمى مخطوع يالتي. مخطوع مثلاً قبل المرفق بجزء قليل. يبقى يغسل الجزء القليل موجود. طب لو القطع بعد المرفق يسقط عن النقص يسقط عنه exterminalypt خلاص يا إخو Rosa يبعد الغسل strept بعد من المسح الرأس مرة مرة, مرة واحدة في المسح الرأس فارد لكن مرة واحدة بعد ذلك الثامن JOE مرة واحدة الحديث произошclears من وزنان من الرأس الحالي الصحيح وزنان من الرأس مص 28 كان من رسول من الرأس بعد كده هو اصل الجزئير الكعبي مره واحده كعبين الام ايه طبعا احنا في الرجل اللي بيضربوا الكوره الكعب مش مش كعب كعبين هما العظمان في في الرجل راس العظمان في في الرجل دول هما ايه هما الادورجولا الكعبين دول ما كعب دول الكعبين هذه الاعضاء الخمسه يا أيها الذين أعملوا وإذا كنتم من الصلاة فأغسس وجوهكم وإذا كنتم من النرافق وإذا كنتم من صحيحكم الكعبة العاشر تخليم أصابع يديك ورجليك وهذا إيه؟ هذا ماذا؟ هذا هو رجم أكاد لقون البيض والسلام إذا توضعت فخلخ أصابع يديك ورجليك قالوا فخلخ فخل أصابع يديك ورجليك هذا أمر من نبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر المولاء في وضوه المولاء يغسل أعضاء متوالية. يعني مثلاً إن شاء الله غسل إيد مثلاً ويوعد صاحب لدى عليه فنزل يكلمه وقعد يكلمه ضرعاً ساعة وبعد كده إيه الجهلة يكمل المولاء يغسل إيه في غسل, غسل. أعضاء حتى لا تجف الأعوام طبعاً وقال واختول فيها على أقوال الراضح فيها مدوء إلا إذا تركت يعوذ قولك تبي من الثاني عشر التيارون وبدأ بغسل من اليدين والرجلين وذلك العموم ما ورد في التيارون نقول صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضعت فبلاء بأيمانكم إذا لبستم لستشيت الدمين باليمين إذا توضعت فبدأ باليد فبدأ باليمين وكلمة فبدأ هو العبر من خصوص الله عليه وآية وسلم بعد ذلك يا اخو الثالث عشر قد لمن كان ذا شعر في شعره في هذه في اعضائه وطبعا اللي بيسموها في اللغة بيسموه الشعران لدي القطيت دي الذي كثير شعر ظاهري هذا ابتدت بالنسبة دي إنما هو فواجد لأن هذا الشعر الفقه يحول بينه وبين وصول الماء الى بي الى الاعضاء يبقى ليه نقول دي احنا كلنا ذكرناها ده فرائض الموضوع بعد يسون الموضوع أول أمر من سنة وضوء السواك قول اللبين صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على الأمات اللي أمرتهم بالسواك مع كل وضوء يبقى أول أمر من السنة سواك شغلت كيف يا محمد؟ الأمر الثاني أحنا بنقول أقول إحنا جنس السنة الكاتب للن لكن غسى أسان لغسلها أب ميس عم يعني عشان مصيد بالسنة يأتي بلين؟ لذلك كالعامة قالوا ما فيش عود يعني يأتي بدل مبلن من السواء من يما سنعود روكفرن بكين مش عارف اين بقى نقول من هو غسل لما هو ليس قبل الوضوح ولا الوضوح هناخده لو اتحول لتأسفة الوضوح للسنة لا يجب من الاشتراك بس الثاني الكفين في اول وضوء قسل الكفين حكمه؟ سنة ان شاء الله في الاختبار حجيب لك اولك فاضل حاجتين اول غسيل الكفي تقول لي فرض تبع عرفت ان انت كنت رايه ساعتها تقول ايه تعرف الميكانيك اللي كان اللي سائل كيف اخلاطه وسينه من النوم فبلد تعرف السنة, فرق من السنة وليه؟ وليه الفرق من الصوم والرايه وال الفراغ الثالث الدك لمن لم يكن له شعر طويل كثيف الدك احنا اللي ما عنده شعر حكمه دك طيب فرض, فرض. فرض. لبيدرت لما لم يقول له شعر طويل كذي عشان الجولة بتمنع رفعه وتودي سنة وده وده ولي فارض أنصح هذه سنة هذه بعد بعدك الرابع الغسل الغس الغسل الغس السنة تغسله تغسل ثلاثة وفي عدة أحاديث منها مرة عمران مولع أثمان أن عمران عثمان نعف نعف دعى بإنا فأفرغ في جفه ثلاثة ثلاثة مراف غسلهما طبعا ابو ذكر برضه كل فقيه قال الراوي ثلاثة الثلاثه ثلاثه وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضى مرتين توضى مرتين لحديث عبد الله بن زيد طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرتين مرتين يعني لكل عضو وورد أيضاً عن ابي رضي الله عنه هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مرة مرتين كما في حديث ابن عباس على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مغسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاث. كما في حديث عمر بن يحيى عن أبيه أن رجل قارع عبد الله بن مزيع وهو جد عبد الله بن يحيى, يحيى. أستفيه عن أن ثوريا أي بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء. وضحه نفس السالفة. نحن المصري ما هو ستين سنة مش عم يقتصر. ولا, ولا درس حتى أعجب مجمس واحد حلم عشان يتعلم ازاي الوضع تقوله بجوله تريد وضوب النبي من كم الوضع ازاي ماء رسول كان من توقع نحو وضوءه هاا وده كان يتوقع النبك ازاي إلا من اتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك فإنك لم تصلي قال صلي وكان صلي وكما رأى يتمونك انا شخنا مصول ده لاتهم في الحج قال خذوا عني مناسي كفو بها دي منه ليست المجالس هذه بنت تجلس كده فهذا واجب العالم يتعلم المرح ما تصح به عقيدته أولا وبعد كده يتعلم ما تصح به عبادته سيف توضع يغتسل واحد أضغه يقول له ستين سنة لا يبس النبوس يقول القرار منه سبحانه وتعالى أنت تحسن أنت تأكل وتشرب وتحسن جمع الماء وتحسن العمل والعبادات فطبعا قال تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فقال عبدان مزيد نعم فدعا الماء فأصب على يدي غسل مرتين ثم مضم السنترة ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يدي مرتين مرتين مسعر فأقبل إلى الفقي ثم صع رأسه بيدي فقبل بهم وألقى بدأ المقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى كفاف مر المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجلي يعني فعلت مرة مرة, مرة مرة مرتين مرتين وثلاثة, وثلاثة وممكن تخلّي عض واثنين عض هذا كله إيه هذا كله مجاز وكل وردة به وردة به سوء الأمر الرابع الدعاء وبعده من سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضع فيسبيغ سبيغ الوضوء ثم يقول أشر لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها الشاف هذه رأي مصري عند الترمزين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يدعو الدعاء لك لا رفع إليه يلقى الناس هم يخلص يجرى بحيده شخص أشهد الله لا إله إلا الله واشهد الله أن الله اجعلني من التوابين ونفعه في ذاين فيه لها إنما هو الدعاء فقط لم يابد يا أخوة في الهدوء إلا التسمية في أوله والدعاء في أوله كل اللي وردنا نعمل بضر بعض المحظورات أول ما يبدأ إله الله يعطيه الكتاب بيامين يغسل يكي الشمال، الله لا تعطيه كدهي بالشمال يغسل يكيه، الله ما سبت قدميه على السراء يغسل رأسه، الله ما مش عالك، كل حالة عملها ليه؟ وأعلم، نقول يا أخو، ما في ذكر في الوضوء، إلا التسمية في الأول والدعاء فيه؟ والدعاء في الأول طيب زمزم؟ شخمها ليه؟ من ما ورد أن يكون كل واحد تدعيله بعد إيه؟ بعد الأزام والناس لو دعوه في نورك، أنت بالناس بتعتهاب أصبحت ليه؟ صباح تعالج وبعد بيصلوا حرام تقولوا إيه وحرام وضعه مولده يا إلهه ورد الشيخنا بدعيله لما بدعيله هذا صباح ده زي السلام بعد ريح بعد الصنة. هل النبي فعل وصعب فعله نزلك كل ما لم يفعله رسول الله ماذا فعل و انت ربنا هيسالك يوم القيامه تعالى كده الرسول قال ما اذاكم رسول فخذوا وما هاكوا عنه فلتهم ولو كان خير لدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك الخامس صلاه ركعتين بعده من السنة ان الرسول ركعتين سنة الوضوء بعد ما ما تتوضا تصلي ايه الوضوء ركعتين للحديث لابوري طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل, عمل عمل عمل عملته في الإسلام، فإنني سمعت دفّا، وتدفق الحركة والسير الليل، فإنني سمعت دفا عليك بين ذي في الجبل. إلا العمل عملته قال ما عملته عمل الأرجع عندي أني لم الظهر طهورا من الليل من ساعة من ساعة الليل أو نهار إلا صليت بذلك. هو ما قُتِبَ لِهَ المُصَلِّين، بالحديث في البخاري في البخاري ومسلم في بديل للأمور اللي هي سنة الموضة، ما يجب له الموضة؟ ما الأمور اللي توجب على الإنسان؟ اللي هو يتوضى، أول أرض الصلاة سواء كانت فرضاً أو نافلة صلي، يجب عليك منه؟ يجب عليك أن تتوضى، يا يوه الذين أمانوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا شوهاكم عندي ومن المراد أن يسألكوا سكما في لكم العبد. قول صل الله عليه وسلم لا تقبل صلات من أحدث حتى يتوضأ. إذا بردت تصلي من حكم الوضوء هو واجب عليه. الأمر الثاني الطواف بالبيت يجب له الوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. طف في البيت صلاة يجب له يجب منه الصلاة لا يكون سني واحد. الأمر أيضا يخضع لله التي يجب لها الرضو، الأمور التي سحاب لها الرضو يجب الصلاة والطاعة بالبيت، الأمور التي سحاب لها الرضو والوضوء مستحاب، عند ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليه حتى الآخر، ثم اعترف إليه فقال: أن أدعو الله إلا على ظهره. على طهارة فأنا نقول العلماء قالوا يجوز في ذكر هذا الإنسان يكون مستحب أن, أن يكون أن يكون الإنسان على طهارة هذا الأكمل في العباد لأن الإنسان أقول بأنه بأنه الرجل سلم على تبيه الله سلم رد عليه عنده بعد ما انتهى من الهبود فأنا أكبر الله إلا على وضعه إن من أيضا التي يستحب لها وضعه عند كل صياء يستحب لأن الإنسان مستحب ليسواج من على الأفضل أنت توضّل كله لكل صلابي ورثوا الضبع قال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشطف على بطني لأمرهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواه لكن شوف رحمة الرسول الأمه بشبقة النبي الأمه لكن لم يأمر بها لكن يقول هذا حكم نو مستحب كلمة دولا على أمتي الأمر الثالث الوضوح عندما يكون حادث لا أرى أن كده من الحديث عمره؟ يعني فيش فيش أنا, أنا أقول فيش لا يوجد ما تدخل مشكلة لا أنا أرى أن ما أن أرى أن تكون من السواجين من السواجين أنت أنت أقول نعم أنت أقول إذاً أنه <تضحكي> الحديث اللي إحنا حناه عن تنا لولا فاعل أمتي نعم قلت الحديث عن رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لولا على أمتي لأمرت عند كل صلاة بوضوء وعند كل وضوء بسواء صحيح الترغيب والترهيب رقم 193. نقول في حدث آخر معه نقول في حدث حدث ذكر سيد السواد اللي أقوله. لكن هذا الحديث اللي إحنا ذكرناه هو حدث صحيح إن شاء الله خلاص وإحنا كل حاجة إن شاء الله حتى وكل ورث معكم ما في حديث واحد مش مخرج والحديث اللي حتى مش مخرج أقول إن إحنا شرحنا في الدرس. ذكرنا في الدرس اللي قبل التذكرنا ال الدرس الذي الدرس الذي غفى <تصفيق> عليا يا شيخ بعد كده بالله الموضوع طويل واحنا على ما احنا بنلتهي بس احنا واحنا مطالبين احنا قلنا عايزين دوره تبقى بحيث في خمس محاضرات يعني كويس كده عايزين نعمل بعد كده اخوه الوضع عند كل حالة حديث وريدة بن قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم متدعى فقال حديثه حديثه حديث بلال قلنا مستحب الموضوع لكل وكل إيه لكل عند كل حدث ما ما إلا توضعت وما توضعت إلا صليت يبقى الحديث اللي كل ما توضّط بيصلّي كل محدث يحدث بيتوضّط نقول لهذا مستحب إنه كل حدث الموت هو يضطر ناس وناس و... و... بعض الإخوة و... كان بيقول إن والده له... يعني هو صار وصي فقال له إن لا تأخذ من البيت إنه أنت على وضو فتقول والله إنه هو بلغ يعني يعني حوالي سبعين سنة أكثر من سبعين عاما هو طبعا يأخذ بوصية والده وصية إيه أي والده يقول والله يمكن تضطر في يوم خمستاشر ما كل هذا من السلم من الإنسان يبقى بأدائي وطاهر دقل أو أبداً يكون عارض يكون عارضاً يقول هذا واستحى ان ده في مشقة يقول إن ده في العدود والبال بالنسبة لي يعني أقول إن دانس أليك الحامل عند السكرة وكل شيء يبقى يقول هذا هذا واستحى الأمر الرابع هو من حمل بيت وضوء من حمل ميت قولي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتاً فتا يغتسك ومن حاله فتا يتوضى ودورت أحدث أخرى قد ذكرت للأمر إنما هو الاستحباب إن وليس الاستحباب وليس من. الأمر الخامس أنه مضوح الجنوب إذا نام دون اكتساب جنوب إذا أراد جامع ذو جفر أراد أن ينام وإن أن, أن يغتسل ويستحب له يستحب له عن, عن أبي سلمة قال سألت عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد كله وهو تنب قالت نعم ويتوضى لكن هذا هو الرحل الحديث أن السلسل صلى الله عليه وسلم كان يجامل وينام دون أن يتوضى وحديث أنه كان يجامل ثم يرمتسل وينام بعد الغسل حديث أنه كان يتوضى هذا كله ورد السماء لذلك كله أمه وردت وردت السماء لا نقول في الأمر لا لا, لا. لا. هايوصلني هذا هو الفرق هذا هو يعني حفظ من أنتما لذلك ليس وهو هني سحبوه بعد الأخو الوضوء للجنوب إذا أراد بقى إذا جامع وأراد أن يأكل المستحب له قبل أن يأكل هو أي أن يطبطأ أن عيشة الله طبعاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوباً أراد أن يأكل أو ينام طبطأ وضوءه للصلاة وضع وضوءه للسحبوس أيضا المعول للجماعة جمع زوجته وهذا يجمع مرة أخرى مستحب له مستحب له أن يوضع أبي سعيد الخدرية رضوانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أهل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضّع في رأسه وصل عضو من القيد حديث بعد ذلك أبي طالحة أبي زوجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت قائلا من أهل الجليل ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال ثوبان صادق أبو الدرداء أنا صلبت له الرضوء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الصحابة التاسع الرضوء من أكل ما مسته النار شيء والمش أليس الحباء تطاضي وشريتشاب لبسته مرة لا بسته مرة أقلت بعام مفخ سخن هذا قال كله إيه وفي السحب الاوليه وقد وقدت على وجود الوضوء مرات عائشه رضي الله عنها على عن الله صلى الله عليه وسلم قال يتوضؤ مما مسه النجس الحديث فين يصح مسلم توضؤ مما مسه النجس له وجوب ده, ده ليه صرف على الوضوء يعني ما كانش لازم الوضوء احنا قلنا الاستحباب ده الحديث ده يدل على الوضوء ايه لا على الوضوء لازم قريبه ثم اورد اهل العلم ما ينسخ هذا كما في حديث عمر بن عمية أن أباه عمر بن عمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتز يعني يخطع من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين الذي يجتز بها فألقاها والسكين الذي يجتز بها في المقام فصل ولم يتوضى والحديث البخال مصري وقال جابر عبد الله عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ضيوة النار يبه هذا يحمل, يحمل على مين ويحمل على على الاستحباب وليس على الوجود يعني لو أكلت حاجة وانا سيت الله تصدى عالي بشيء ولكن نحن نقول هذا مصبحة ليس ايه ليس واجد الامر العاشر عند النوم الحديث الوراء بن عازم رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت مرجعك فتوافط وموئك بسه رات النام لنام على مين؟ لنام على وموت وضوعة الاسم المضيج على شرقك الأيمن ثم قلت الله أسلمك وجهه إليه وقواته أبلي إليه فأجأت الله إليه رغبة ورهبة رغبة ورهبة إليه لا مجأ من جاء منك إلا إليه الله ما آمنت بكتابك ذلي أنزل وبنبيك ذلي أرسل فإن مد من ديلتك فأنت على فطرة فاجعل من آفرة حتى تكلموا به قالت فردتها على دبي صلى الله عليه وسلم وقد إددتها بردد الكلام عنه رسولك الله يسالك فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت عندما هو نبيه الذي أرسلت ومن المصري قال ورسولك الذي أرسلت وبدأ النبي أحده وضع رسولك حتى ترى العبادات توت كيفية الله قال لا ونبيك الذي أرسل كنا يقولوا له ورده ويحفظه لا تجيش تقول للتسبيحات تلاتة وتلاتين خلاها اربعة وتلاتين خلاها اربعة وتلاتين طب ها سقول ذكر بتحاول تلتزل بما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دي يا اخوة طبعا ان دي ايه احنا كنا يستحب لها الوضو وبعدت ان انا واقض الوضو ايه الاشياء اللي بتوقض الوضوء القبل اول ما خرج من السبيلين ان الوضوء من بول او مالي او مني او بائد او ريح الدليل ان البول ين أو جاء أحد منكم من الغائط بقول الغائط جاء أحد منكم من الغائط في الحديث سقيني عن سعد رضي الله عنه قال كان يومنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أن ننزع خفافا ثلاثة ثلاثة أيام ولا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يبي يبي ينقض لا ينقض ينقض يعني معنى الاعناء يفسد يفسد لا يفسد أول حاجة بقول الغائط الأمر الثاني بوّر الغائب طبعاً مليه دمنيه هي القبلة والضبط والمازي والماني والواتي طب بعد كده يا أخوة الثاني، أما الريح بقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث حتى يتوقّر الرجل من حضره ماهو سأل أبو هرائب ما الحدث؟ قال أبو ساره وضررت أما المازي، فالحديث على النادي طبعاً كنت راجل لما أزأت فأمرته رجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة ابنته فسأل فقال توق أما المليك من الحديث المتقدم قال من المليك الغس قال من المليك الغس قال من المليك الغس نقضون أنت حادث حق الأمر الثاني أول أمر يقضر إذا خرج من قبل البول أو الغائف أو المزي أو المليك أقول له أول واجي فأمن الثاني سوال العقل يجوه أو إغماء أو نحوه لأنه أبلغ من إيه؟ أبلغ من النوم ومن النوم يوضع الوقوف فبلك المجنون النوم الى نار وحسيق زي ضوية إغارة عقل فلس تذكر المجنون او ايه؟ او نحو هو. الثالث مس فارج بشاهوة وهذه طبعا مسألة خلافية بين الهيين بين الهيين بين من من قال مس ذكر بشاهوة بشاهوة يونه من قال بان مس بشاهوة وهذه طبعا التنميح هنا هي وجمع عشية الإسلام بين حديث بصرة حديث طلب حديث بصرة بنت صفوان إذا مس أحدكم زكراه فلي خوط حاليس صفان إذا أفضل أحدكم حاليس طبت ابن علي أن يصل مسأ الرجل زكراه بعدما خوطأ قال وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك بهذا هذا الحاليس أثبت أنه ينقض في أس آخر شوف لسرع الدمين مالا قال قال إن وفقوا إن الجمع حديث حديث على سلق الحاليس مصر وحاليس طبت فإذا الله على المس علمس مشاوه والأخر المس بلا بلا شروره صلى الله عليه وسلم هو إلا هو من يشعر بهذا فحين يكون مسل فرجي كأي جزء آخر من البدن لأنه لا ينقض إليه ولكن مسألة كنا كان مطبق ولكن هذا ذكرت رأي شيء الإسلام في الجمع بين نين والجمع بين الحديثين الأمر الرابع أنت اللحمة إليه نعاقد إليه نعاقد إليه تلك اللحمة يمني تعمل إليه Boltz بعد استحبوا الودو موجود جاب المصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من الغنم؟ قال إشي تبى توضأ قال من قوم نعم أتوضأ من قوم قال في الغنم؟ قال نعم قال الحديث صحيح في صحيح مسلم قدل ده الموضوع من اكل اللحمه ليه؟ هعمل ايه؟ خلاص اللحمه بس كله تشيل البلا لا ده مطلوب لما والله اكل خلاص؟ طيب لو لو من الكبد؟ لا اللحمه برضه تعتبر لحمه طيب بعد ذلك الابر الخانس النور اختلف طبعا المعلمات في مسئلة النور قال لك النوم ينبط أخذ قال النوم ينبط النوم كان مستغر ينبط كان غير مستغر لا, لا ينبط فطبعا لكن حولت كلام لك الشيخ البالي في هذه المسألات قال فإذا هم قال خطابين في غريب الحديث وعقيقة النور ورشية الثقين التي تهجوا مع القلب فتقطعوا مع عن معرفة المجول الظاهرة الناعس هو الذي رهقه ثقل فقطع عن معرفة بأحوال الباطنية ومعرفة هذه الحقيقة من الفرق <تصفيق> بين النوم والمعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكتل القول بأن النوم ناطم مطلقاً فرق بالنوم والمعاس حتاعت مصارت كده ومجرون بعلاها كمعاً الثاني نام اسمعته طبعاً أنت شغال خلاص. طبعاً ده تقولي هو المقصود يا جماعة العيب مكاء ولا مكا يعني إن هي بسبب متحكم في في في, في ما يخرج منه إذا كان متنبي مستيقظ لكن لو نام هو لا ما يخرج ما يخرج منه طبعاً لازم يكون متمكّن من المقعدة وما دخل المقعدة معلومات في المقعدة لا يخرج منه وياه لا يخرج وحتى ممكن المقعدة من بعد ذلك يا أخوة. بعض أمور تظن أنها تبدو رغوب وليس كذلك. في أمور الناس يفتكر أنها تبدو رغوب ليست ذات رغوب. الأمر أول مس المر... الفرج بلا شهو، لما تقدم ومسألة خلافين ونمس الزهر سلف المر... الفرج مردوس فرجان هذا هل وينقض ولا؟ ونهاي المسالة الشيخ إذا كان بشهوة أو بغير أو بغير, بغير. شفرة بيها. الأمر الثاني لم لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء وفي أحاديث. منها ما مارات وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوقف بعد أن يسأل المجرد ما ينبس مرأة يقول لك حراص بضوء في لا مس المرأة لا ينقض مس ومس المرأة الأجيابية حرام حرام وسوف الأن يقول أنا أحدكم بمخيط في رأس مخيط بإبرة كبيرة اللي هو رغم بكبيرة حراص نعم خيروا له وإن نبس مرأة اللي هي تأهند لها فهذا أخبر أمر الشديد في هذا نقول لأنه حرام. هل المس ينقض؟ لا, لا. ينقض. لو قبل معده، هو متوضح. فالرسول قبل نساء وصلنا ولا ولم تنتوضح. لكن لو قررت كم شيء؟ أمسا، قد نمزدها، لا قبل مش نأخذ؟ نسي قد نمزدها. فالأمر الثالث خروج الدم بجرح أو حجام ونحو ونحو الخروج الدم ينقض؟ لا لا ينقض. يحتجم. اصاب جرح ففتح و ساقه عمله التفسل و هو, هو مطروح هو يصلي اكمل ايه اكمل الصحابه اللي كان بيصلي و قلت فيه ونزعاه واكمل الصلاه على هذه الحال الأمر الرابع القي قل أو كثر القيء الكثير أو القليل لا ينقض الايه لا ينقض الوضوء الشك في الحدث والوضوء والصيام الشك في الحدث عن ابي وريه طه عن في الصيام اذا استيقا استطاع مطلق القيء لكن إن إن غلبه والقيف في الصيام ليس عليه شيء لكن هو أدخل أسبوع تعمد يصل إلى منظر عشان خاطر يتقي هذا هذا يبقى عليه القضاء لكن إن إن إن إن إن غلبه بدون يعني غلب من لا حاجة له مش حلال الشك في الحدس دي مسألة مهمة أي رأيت الله عز وجل صل الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكى عليه ليه بيحصل كذي لا عدولا بطن حسن الخير من ديريح وحسن الخير وطبعًا الأمور هذا بالنسبة لبِ الإنسان بيكون كتير من الناس فأشكل عليه أخرجه من شيء أم قال فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحة. رائحة والحديث صار مسلم شيء تغلق عليه بوسائل وسائل شيء من رائحة تسمع صوت سمعت صوت لا شيء من رائحة لا يعني الأمر يا خاطر المفروض ال متواضع لأن اليقين لا يزول بالشهب أنت متواضع بيقين واللي أنت بتقوله ذا شه يبقى الشكل ده هيروح اليقين لا يزول بالشكل خلاص لو انت عندك ماء شكيت ان الماء ده نجس حجمه بقى خالص لا يزوله لا تقدر لا لا يزول الشيء الأمر السادس الاحساس بالنقطه لما قيلت هذا الأمر السادس اقول لك حاسس النقطه نزلت منه وان حسيت بيها تبقى ايه نقول هذا من شروح الشيخ حسام الدين رحمه الله فيما إذا أحس بالنقطه في صلاتي هل تقضر في فأجاب مجرد الإحساس لا ينقض رضوه ولا يجرى من الصلاة الواجبة بمجرد الشك فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل لا يجد في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح أما إذا داقن خروج البرو إلى ظاهر الذكر فقد انتقر رضوه عليه الاستنجام إلا أن يكون به سلس بول فلا تقضر الصلاة لمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به وضار أعلامه ورعد المتوش بحسب النقطة لا ينقض إلا إذا يق يقيم أنه خرج منه ايه؟ من المبادرة. ما قلت ثلاثة أسباب يتوقع لكل صلاة حتى لو خرج بعض المبادئ لا تفس لا تفس كل معين كل ما نزل بعد ذلك. السابع أخذ من الشعر أو الأصفار وخلع في واحد وضعه مسح على جار وبعد ما ما توصل المغرب أعد على ال على ما سنفاح على راسه الله مسح على شعره وبقى الشعر بعد كده اللي مسح عليه يبقى كده وضوط نقط ومثال يقول إن إنسان قطعة كده وقيمنا عليه حد وكان متوضع أنا إذا كنت كنت, كنت أقام الحال بقطعة يبقى كده هتفضة تالي لا هذا لا ينقض ليه؟ هذا لا ينقض الوضوط التقليم الأزفار. لا ينقض الوضوط. لا ينقض خلع الخفاين تمسحت على الشراب وبعد ذلك أنت متوضي وخلعتهم ينفع تصلي بهم؟ بهم؟ إنها مصر أنت لازم على أرى وضوها إلا إذا أحلست يبقى إيه؟ يبقى اللي خاصتون من إيه؟ يبقى من بعد ذلك طبعا ولا دليل على الوضوء بذلك ذلك قال الحسد أن إن أخذ من شعري وأصفاري وخلع خفين فلا وضوء عليه ونقلب من المنزل الإجماع على ذلك وجدت فتح البالي كتاب وضوء تحت باب رقم 34 مسألة مسائل الوضوء اول شيء المضمضه باليمين الحديث عمران مولى 2000 2000 قالت دخلت يمينها في اناء فتمضمضت استنشر المضمضه باليمين الاستنشاق يكون باليد الموصله المضمضه والاستنشاق من غرفة واحد يعني أخذ كف من ماء تتمضمض بها جزء واستنشق يمين جزء بأذ السنة المضارس الشق منين؟ واحدة. من كف واحد كده واحد كذا ما تبغى تستنش كف ثالث ما تبغى تستنش كف ثالث طبعا جزء ما جزء الباقي تستنشق منه طلعت مضض ثلاث ثلاثة صحيح ماقول هذه مسألة عشان السنة نضطر أنطبق السنة في هذا لا في هذا بيت طلعت مضض ثلاثة ما تستنشق ثلاثة في المضض إلا من الصيان صقر وبارك بالت في الموضوع السياح إلا إذا كنت إلا إذا كنت صار لا تبالي التي بالدم في شغلة السياح برضو يفصل من من ال ااا أعمال لك. الوالد ولكن ال في غير السياح من الخامس تخليل اللحم قبل ما خلنا نقوم بتنظيفه. أنا غسلها وسقفها جعلت قعتها خلنا نبيه ليه. السابع كيف يمسح الرأس نوصي مسحه زاهي. رأس يا أخوة اللي يوصل الى مقدم رأسي ثم ردهما الى القفاء ثم رجع من حيثوا بدي بيده احدى لبنين بيده لبنين رأسي أو بيده معهد يوم لا. كده ايده مدولة مير ورجع الهد دي. دي الصورة الثانية وضع على منتصف رأسي ويمسح كل شعر على اتجاهه من الأمام من الأمام من الخلف الخلف من الجنب يمرئ إلى في منتصف الرأس أو دونه في الرأس الرأسي ويمسح على كل رأس مش الجماعة تقول جدي وترد يقول لك الخيار فبعا تسريحة من هجل قدام تبدأ مقدم الرأس وترجعهم أبوهم إلى إلى طفاسهم ورجع من حيثهم ورجع من نحن ورجع من <تصفيق> بعد كذا يا أخو، مسح الرأس مرتين واحد، مسح الرأس مرتين، مسح الرأس ثلاث، إذا كل وردة بيه وردة المسح على العمامة، يلبس عمامة ويصعب فك العمامة هذه يبقى يجوز إنه يمسح هذا لو جزء من يمسح الجزء الزال وينمسح فوق العمامة. الخمار للمرأة ياخذ حكم إيه ياخذ حكم العمام صعب يفك الخمار وتبصح عليه يجوز أن تمسح تمسح على خمارك بعد كده مسح باطِف وظاهر أزني مسح باطِف وظاهر إيه أزني الظاهر وال والباطِف ألاص ما مش أزني ده ماشي صعب تقيلة لا تقيلة تقيلة زي يصعب يصعب نزوة سهل سهل الحمام واليوم إذا اتصل وفي المشقة بدأ لي. كثيرا بعد كده مسح وزنينه ماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد له ما عندك حاجة ومسح رأسه والماء الذي باقي في الرأس مسح به وزنيه ويجوز أنه يأخذ ماء جديد يمسح رأسه ومدخل ماء جديد من وبعد يدى مسحه ماء وزنينه كل الأمر يجابس بعد كده يا أخوة عدم ورود المسح على العنق نغسل رأسه ومسحه بعنق ويدور رقبه هذا كله ليس من ليس من للسوم. <تصفيق> غسل الرجلين إلى الليل إلى الكعبين، لابد الكعبين تخليل في, في الغسل، غسل الرجلين بغير عدد. غسل الرجلين مش لازم الرجل ثلاث، لا بيجي بس قسمة كون الماء وصل مين، وصل للرجل، الرجل يكون غسلها بالكعبين. لا يعني فيش عدد فين في غسله في غسل الرجل. تخليل <تصفيق> أصابع الرجلين. الترهيب من النقص في غسل الرجلين النقص رسول الله عليه ولي من النام العقب هي الجزء الأخير من الرج وطبعاً الكثير من الناس يغسل رجفه ما لا يستطيع باله رسول حصة ولي العقبة من النام ولدها بعض صور أيضاً يرى المضح بعد وضوء قبل أن برضه من سمور بعد ما ويقضي حاجته ينبع شيء من الماء في سرواية حتى من هذا يبدأ عنهم يسواس لو يجيب عليك كده في الصلاة بدخلهم منك نقطة ولا كده ده من الماء إلا أنا إيه؟ الماء إلا أنا وضعنا ينضيب عنهم من المسوط أيضا الوجوب باستيعاب جميع مجزاء محل محل الطهارة ولا صحيح وضوء بيطرد المدع والصفحة القادر يدرها يعني أنا يغسل ما يفعش نسيب ما, ما. ما. ما. قادره مثلا مروب عمية ولا تنصف الجيمة نغسلوه لازم الماء يصل مين؟ العض في كامله الطريق هو عملنا نحن قلنا بعد ذلك ما وجب حالة موضوع الحديث الساد ما وجب حالة الوضوء الإنسان إلى توضأ ونأ وظهر كشيء لأنه خصوصاً صلاة العصر ارجع فتوضأ ورجع فتوضأ وعاد الصلاة إلى في نقص فيه جزء في تجسنا شريج لما يقص والاهتمام يخضع للقص موضوع الين الرج، أولا في موضوع يبدأ باليمين هذا ده ما أقوله سلسلة رسوم الوضوء على المكال المكال يعني الزيادة يقصد باله هنا يقصد أكثر من ذلك أمر أربعون عدم ترتيب موضوع لا يصيبهم هم ما نعتبرش كويس القص الترتيب لك ليس هناك ما يدل على عدم ترتيب في جوفس، فقد سبق عن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه من غير ترتيب، كما في حديث المدد مع عبد الله بن مالك: "وتيار الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل فيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم غسل رشيقه ثلاثة، ثم مسح برأسه وأذنيه ثلاثة، ثم غسلهما وغسلهما، وغسل جلده ثلاثة، إذا تدري ليت ممن؟" الخامس والعشرون أنه عن الاعتداء في هو. ما يعني بسويش ماية موضوع اقتصد اقتصد استخدامك المودي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بنمد ورتسلا الصارم الصارم المودي هو من الكف الكفيع ده وضوء رشوة وتوضع ساعة ساعة أربعة أمد رتسلا الصارم قال يا علماء قد كان يكشف من هو خير منه أو فرميك الشعب هو رسوس راسي لكن حدث كثير من الناس يسريف يستخدم المياه يعتقد على المياه التي يتبضى بها ويختصف إلى المياه كثير هذا هو الرجل يوضي أصاحبه صاحبه هذا إذا إذا ارتسي مثلا يغسل اليد مثلا مرة واحدة خلاص ينتصب في استخدام الماء لخصوصا لما بات أو المعباس رأيتك توصل خفف فيه موضوعه أنا غسل عضو مرة واحدة خلاص استوعب ليه؟ بالماء يبقى خفف في الماء وخفف في لي العادة المرات المضوضة فيه أيضا استعمال فضل موضوع الناس ضوضا إنسان يبغى يستخدم لي الماء الذي الذي طبعا. في بعض الفوائد يحتاج إليها مضاد، بقول لكم في نسبة غسيلات، بعض الناس تبدأ اليد منين؟ يعني لا باغسلها اليد من أطراف أوه. الهل أوه. الهل أوه. من يبدأ, من يبدأ من أطراف الأصابع إلى مين إلى إلى فوائد يحتاج إليها مضاد، المضاد إليه. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح. الكلام لماذا؟ الكلام المباح ودولة مائلة السنة ما يدل على من على منع الكلام في العرب الكلام لماذا؟ المباح الكلام في القرى السلام وشكتلون جبكين يقولون مشاهدة عمد ليون وكلام غير مباح الأمر اللجلالي الدعاء عند غسل الأعضاء باطل أصلاً. لا أصل لها لأن ابن مائلة في دعاء في التسمية والدعاء في الآخر لو شك متوضي في عدد الغسلات يبني على اليقين هو الأقل هم ثلاثة ولا اثنين لا اثنين ولا اثنين هم اثنين هم اثنين ولا واحدة يقين انه واحده الاقل هو يقين وجود الحائل مستشمع على اي عضو من اعضاء الوضوء يطيروا اما لو واحدة وكان خطاب بالحناء ما ثبت انه لا غسل لصحه الوضوء لانه لا يكون بين البشره وبين وصول الماء الي لكن المناكير هذه لا لا تصح انها تمنع الماء من الوصول الايه وصول الى البشره لو حد بيعمل مثلا في اتهام وفي شيء من البو يغسله بأي شيء خلاص هذا يمنع عنه ليه يمنع عنه برضه دي بحيث ان في الشعر دي لو كان تمنع برضه الرساله بعد كده المستحاضه ومن به سلس أو من انفلات ريح لا ريح يعني الريح بيخرج منه ايه قداس ثلاثه مت يتحكم فيها أو او غازاته من اعضاء يتطلبون لكل صلاة فإن كان العذر ليستغرق جميع الوقت او كان لم توضبه وتعثر شلاتهم صحيحها وحطعت شلاتهم صحيحها مع القيام لين العوز يعني عنده بند من الريح شدة وكل يتوظب لازم يأخذه فلو لا توضب وتصدي حتى لو خرج بدل دمر على الصحة الدم بينزل بقى صرف تتوظب أو تبتسم وتصدي وحتى لو نزل ما يصير سيفوض فلا ايضا يجوز الاستعانة بالغاي في الوضوء ذنب أصحابه في الوضوء النبي صلى الله يعني <تسجيل> زكاة المهم. يباح المضارع النشف أعضاءه بمنديل ونحو وصيفه وشتى هذا يباح. البعض ناس ولا لما نشفي بين رسول الله إنه أعطت أعقح لزوجتي خاطفة نشفي اللي أعضاءه فيها. لأن بعض الناس ولا كذا عشان أعضاء في كل وكل قطرة بتنزل منه مش عارف يستغفر. الزوجة تشفي في الصيف أو ال أو الشتاء. طبعا خلاص ما يصرع لعمله النية أو الحديث. لحديث أمر إنما الأعمال بالنياة محل النية مقلب ترفص بها بداية بعد النية التسوّق نية الأول بعد كده ليل وبعد كده السوّق رأس التسمية غسل كفين مخلّل نصابع فيهما ويبير التخليل ويبير التخليلهم عن التخليل غسيلة دي والمنفقين المنظروا الاستنشاء والاستنشاء والاستنشاء والمبالغة في ذلك إلى المنسياء والأصل المنظروا الاستنشاء من ماء واحد والفصل جائز ويكون ذلك باليمين أما الناس في الخبيرات اليهة في موسطق إن شاء الله منكم غسل الوجه، تفليل اللحية، غسل اليدين إلى الملفقين ويخل الأصابع اليدين يدين إلا عند غسل الكفين مسح الرقص كله إقبالاً وإقباراً ومقدم نقدم رأسهم ورجعهم إلى رفاً مسح أذنين ظاهرهما وباطنهما نغسل إجليل الكعبين مع تخليل أصابع الإجليل بعد ذلك يا أخي آخر شيء الزكاة عند عقد الوضوء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبتد فجاءت نوبتي فروحتها بعشيمة أضربت رسول الله صلى الله عليه وسلم النقائص المحددة الناتة أضربت بطول عامر المسجد يتوقف رأس من رؤه ثم يقوم يصلي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه بالتوجه والجنة قال فقمتم ما أجود هذا قال إذا قائلوا مين لي أقوم التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيت أجئت آجفا قال ما منكم من أحد يتوقع فيبلغوا أو فيسبغ اسبغ بضوء يعني قوضى شبه بضوء لا لا لنها الوجه من الشاعر الشعر بضوء حد واجه واليديه كما ادفر النار واجريه الى التعبين يوسبغ ليه؟ يوسبغ منه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رحمه ورسوله إلا فتحك له أبواب جنة الثمانين يخطر من إيئة أشراح هذا هو عشر ثوري ستة هذا الدعاء دي مين؟ فأسبغ فأسبغة فأسبغة فأسبغة كمان تعمل المصر صلى الله عليه وسلم فأسبغة يا شباب تعين من باقي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن والموضوع الثاني هنتكلم عن التايو الله الايه حاله الاستعراض اكياس الهواء اللي بنسموها سبحان الله ليه